بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن يفتنوا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يحكمون من كان يرجو لقى الله فإن الله وهو ما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ جَنَّاتٌ كَفَّرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَن نُّجِزَنَّهُمْ إِلَّا أَحْسَنَ الَّذِي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِنْ جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاهما إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس ما يقول آمن بالله فإذا فأذا أُذِيَ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا يَكُنَّا مَعْكُمْ أوليس الله بِمَا فِي ولا يعلمن الله الذين ايمانوا ولا يعلمن الَّذِينَ وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَا هَٰذِهِ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه بذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِيدِ أَوَلَمْ يروا كَيْفَ يبدئ اللَّهُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسير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 يعذب من يساء ويرحم من يساء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء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 أولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوءَةَ والكتاب وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ما سبقكم بها من أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إن وليكو اهل هذه القريه إن أهلها ان اهلها كانوا ظالمين وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَنْسِيءَ بِهِمْ وضاق بِهِمْ ذَرَاءَ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَزُّوكَ شوك وأهلك إلا إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعباً فقال يا قوم يعمدوا الله وارجوا وارجوا اليوم وَلَا ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ فصدقوا عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصدا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 ان الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما لا يعقلها الا العالم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن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 إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون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 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت هل وما يجحد لآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا ونرسل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستنجونك بالعذاب ولولا اجن مسمى لا جاءهم العذاب ولا ياتيهم بغتة وهم لا يشعرون وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر العاملين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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشمس وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونُوا لِلَّهِ بَآئِنَّ مَا الله يبسط الرزق لمن يشاء من إباده ويقدر له إِنَّ الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فاحيا به الارض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين